من الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسل قم فأنزل وربك فكبر وسيابك فطهل والرجز فاهجر ولا تمن تستكسل ولربك فاصبل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 سأصليه سفر وما أدراك ما سقر لا تلقي ولا تذر نواحة للبشر عليها تسعة عشر وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِبَادَتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزَّدَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزَّدَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في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 فما ت فَهُ شَفاعةُ الشافِغين فمالَهُ عن التذكرة معرضين كأَهُ حم مستافكة صَوت مقَ السرة بل يُريد كل م رئم منِهُ أي يؤت صُح